واشهد ان محمد العبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد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 حمد و سپاس و ستائج بو اخوائی گوره سبحانه و تعالی داره سر سفری قرآن و سنتی پیغمبری پیشواء علیه الصلاة و السلام لخد بجمارا دو صدو سی و شش همین دا کوئی کردی نوا خوشوستان دیاره امتی پیغمبری آخری زمان علیه الصلاة و باشترین امت بوینا خوای قورا لسر زوی زینشینی کردبن. هیز امتیگ لپیش پیغمبر علیه صلاة و سلام. لامتی پیغمبر علیه صلاة و سلام باشترو تاکتر نبوینا. هیز امتیگ نبو پلو پایی بگعت پلو پایی امتی پیغمبر علیه صلاة و خوای گورہ اشارته بوکر دوه له قران دا د فرمې کنتم خیر امه اخرجا للناس وا ته امتي پیغمبري اخر زمان عليه الصلاه والسلام ايوه څاكترين امه د موونک خوای گورل سر زوي لو بو نوورا زين لأمتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام قورت رو برسر رو بل برسر نیع للای خواهی قورا بابسینا خزمت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام كباسی قوری ام امتا دکا امتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکو خوی گوره القران ده اشارته بوکر دو شایدی لسره مو امته کان ترداذن او امته نه پی شاتنی پیغمبر علیہ الصلاه و السلام هر لجو لکو لدیان کان اوانی تر هر امته پی پیغمبري بو خاتوا صلاه و سلام خوی گوره لهمو پیغمبران أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لروج قيامات شعيديان لسرددا أوتقوى قورا لقرآن ذات فرمي وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قوى ذات فرمي إيماء أمتي أمان كدوا بأمتا وسطا هرخوا تعريفي دكا وسطا دفرمي لتكونوا شهداء على الناس بأوي أمتا شايدين لسر خلشي تر بدن لسر أمتاني تر ويكون الرسول عليكم شهيدا لسر أمتيش بيغنبر عليه الصلاة والسلام لروج قيامات شايديدة ذاتا بوئي بيغنبر عليه الصلاة والسلام خوش ويستان لفرمايشته صحيح دا دا فرمي كإمام بخاري رحمتي إخوهي قوري لسربي الروايتي كردوها لجرز ما نسار هزارو شعرصته هشتاو حوض دا فرمي روج قيامت خوهي قورا لمحشر بنجي نوح بيغنبردك صلاة وسلام إخوهي قوري لسربي تن خواه بانجي دكا او اش دفرمي لبيك ربي وسعديك خواه دفرمي تن هل بلغت اي نوح او با فيامي بتوم راقيان دبو بخلچيد راقيان امتا كي خود تبليغ كرد نوح السلامي خواه قوري لسربي دفرمي بل اي خواه قورا خواهي قورة اوزار رولة امتكي نوح دكا سلامي خواهي قورة الاسربي ليه اندا هل بلغكم آية نوح تبليغي او پيامي كلكم من بأوم دابو بأو الرابق يعني اواني جلولان بادالين ما اتانا من نذير نخير كذبو ايمانهات وكسبليغ ايمانك الدوا سبحان الله پیغمبر <تغنبره> نوست و پنزه سال دعوه و بانگوازی خلچی کردوه. ایستا قومکو ملتکو امتکی دلن نکر کس من بو نهاتوه ایمه تبلیغ نکراوین ای خوای گورا. زا خوای گورا رول نوح دکاتن. محکمه رب العالمین داد فریو عدالتی تی آیا. محکمه رب العالمین همو حسابه دکابو هموشته. اخوارو لنوح دا كاتن دا فرمي اما ملتا كد امتا كد دلين كزنا هاتو تبليغ من يشهدو لكا چه اي لو بدا اي لو او اي كوا اثبات بي كتو تبليغي ام رسالة ام بيام اي خواي قورت كردو باقل چيد راقا ياندوها زا نوح دا محمد و امته اخواي من محمد أمتك محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إذا كان ابن الشاهد لسخل كاين في ذا أخواي قولا رول أمتي في أغنبر عليه الصلاة والسلام لو أوي الشايديب ذا أو الشايدي ذا كوا أخواي قولا نوحي ناردوها نوحي اشتبليغي رسالة وبيامي اخواي قورا كردوا أمتي بغمبر عليه الصلاة والسلام أمتي آخر زمانا قورترين أمتي شلالاي اخواي قورا أواتب فيغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرما يشتي كإمام أحمد ترمذيو ابن معجا الروايات دكا لمعابرة زي خواي قوري لسربي لصحيح الجامعة السغير إمامي الباني رحمتي خواي ليبي جماركي دوها زار السلسطة في داوة دفرمي دا إنكم يعني أي أمة فيغنبر عليه الصلاة والسلام إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله دفرمي ترخواي قوري فيغنبار عليه الصلاة والسلام فرموية تي. أي أمة محمد صلى الله على محمد اي وحف تايمين أمت كوالا قورترن لهميان برسرن للا إخواء قورت بلو بايتان لهم وان زياترن عليه الصلاة والسلام خوش ليس كذلك في ذات أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لروجي قيامت عذاب وسزا نابن وك أمت كان تر أوتلو فرمايش تيكوا أبو داود تبراني روايتي دا كم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جماركي الصحيح الجامع الصغير هزار وسلسطة نهات وششة عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا تغيب عليه الصلاة والسلام هذا فرميك هو الشهيستان أو أمتي من أمتي كالروج كيامات عذاب سزايل سرنية أمتي من فرميت للدنيا أخوة عذابي عند ذات دا بالزلزال ببهم الأرزاء با کشتن یکتری د کشن با بلا مصیبتی کواب سریان دادیتن. بلا ام لروجی قیامت امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عذاب نابی من. تماشاکا خواه گوره امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوشه ایشتان چند گوره کردوا. چند فرق پی کردونه لگل امتا کانی تر. لو فرما يشتيكوا إمامي بخاري وأحمد ومالك لقد ترمذي رحمتي إخوائي قوري عن السربي الرواياتي دا كان لعبد الله كر إمامي عمر زائي إخوائي قوري عن السربي تنجماركي لصحيح الجامع دو هزار فرمي بيغنبر عليه الصلاة والسلام إنما أجلكم فيما خلى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمف دا فرمي امتي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ازلیان ثمانيان ما بین عصر لو مغرب تصنده لگر تر اونده جوازیان اوا ما بین عصر اتا مغرب تصن کرتا ثماني امتي پیغمبر علیه الصلاه والسلام اونده کرتا جلال زایا او تلگر اویتی تاک تاک سنصالحك ياني جمعناي اويا امتي فيغبر عليه الصلاة والسلام امتي اخر زمانا قيامت نزيق بوا كما بين العصر والمغربي ما بين عصر المغرب سنكرتا كواتا اخر زمان ياخد قيامتها تنأوان دا نزيق لعبا فاشا فيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي انما مثلكم ومثل اليهود والنصارى نمونه ملادینی ته ملګر ګزول کڅونن ملګر دیانا کانصار کانسون خو غورث سون از رو پده شپه حساب دګه د دا فرمی وکو کابرا یکا کری کار به کری به گریتن د فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واي بیان کړ دوه د فرمیتن وکو کری کار یچ کابرا بگری بره ولا ايشملوبكا لني لبياني يعني ان الخكي فيراتك قيد في دا ذاتم دفرمي دا اووكو جولكنا يعني جولكا خوي جورا ادرو فداشت اوندا داناون لبياني ايش بكيه هتان كان بيقيرات ايدي عليه الصلاه والسلام نمونده انت وكو كبره كريكار بكرم بل ورا لنیورو هتا عصر ایشملو بکا با یک قیرات او دیانکانن دفرمی بلام خواه گوره هنده چیدی که با کریگر توا یعنی کابرای کریکار دگری قیده له عصر هتا مغرب کنتیش ایشملو بکا بلام دو قیرات ادرو پاداشت ددم بی قیرات دو قیرات بیتر کماشاکا جو لکاو دیان په ناخوشبو او کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسیدکا جو لکاو دیان په ناخوشبو جو لکا کان کوتی ان ایماله بیانیه ثاني ورؤیځ دکين بیقرات دی انا کان کوتی اني ورؤیه مهدا عشر اجدکين بیقرات اي بو او مسلمان او دارانا عشر اجدکانه تا مغرب کاته کچی کړه په نوخیراد ورداګرن خوای ګوره فرموي ظلم ملئ او کردو او جو لکاو دیان متیا نخره لکاته خوکه ائوم بکره غیر په اقراد نه وو bale پем ندان با اوا گوتی فضل خو مده د امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نا جام بخل چودیته جن پیغمبر بکر علیه الصلاة والسلام بزانه سم جنیا چپلو او امتان د فرمه علیه الصلاة والسلام لو فرماشتي کوا امام احمد الروايات ذكى عن ابي بكر رضي الله عنه لصحيح الجامعة الصغير هزار فانزا حفظت جماركي دفرمي فيغنبر عليه الصلاة والسلام فرميتي اعطيت سبعين الفا من امتي يدخلون الجنة بغير حساب. دفرمي خواب مني بكشي خلات حتى هزار لامتي من دس نبهاش ببي حساب سبحان الله أما بيغمبر عليه الصلاة والسلام و فرمي حفتا هزار لأمتي من بس نبه هجب بحساب وجوههم كالقمر ليلة البدري هذا فرمي اوان ده متساوية انقشوا روناك وحفتار كسا وكو شو لسار ديمان شو تماشاي بك ليلة البدر كو روناك وده روشيته وده متساوية وحفتا هزار كسا باشان پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده قلوبهم على قلب رجل واحد هميام يقدل ينهيا يعني لا سر يقدن لا غري يقبز وحقد رجله ونو تشي نو بغز على غري كتنينيه باشان پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي فاستزدت ربي داوام لاقواي جورو پروردگارم كلوم زيادكا سبحان الله حبتها هزار كسبه بحساب درو فيغنبر عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيغنبر عليه الصلاة والسلام خواه ذا فرميت بالمؤمنين رؤوف الرحيم أو عند الرحمة يهبوا أو عند مهربان يهبوا برامبر قلتي تجاوة برامبر مسلمان هايبوا ذا فرمي دعوام لخواي قو ركرت زياد مكانه حتى هزاري ذا فيغنبر عليه الصلاة والسلام ذا فرمي فزادني خوي دوره لو زیاد كردم مع كل واحد 70000 لقى اوحت 10000 كسي لگر هر يك كسي 10000 كسي لگر خود بات بس انا 10000 به حساب فرشان خوي دوره رحمي به امتي پيغمبر كرد لپار فر انا وي محمد لگر هر يك چي لو 10000 حطيها زر بنجولوا بغم الله عليه الصلاة والسلام خوشيشتان لفرمايشتي كواء للصحيح الجامعة الصغيرة جمارة كيتين ستظهر الشصة ونوات ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة دفرمي هج أمتي اقنيها هندشي لناو بهشتا هندشي لناو جهنما يعني هتا هتا عيي هتا, هتا, عي. هتا عي. هج أمتي اقنيها تبت بو بشت يعني هر او دو بشت هنده يشيان لناو زهنم خواب من پاريزي هنده يشيان لناو بحشت خواب قسمت من بكه حتى حتى دفرميتن إلا أمتي تنها أمتي من نبيتن فإنها كلها في الجنة فرمي بلام أمتي من حال هميان لناو بحشتن بو أمتي پغمري عليه الصلاة والسلام اقل توال وطوان ومعصيات وخرابكاريش يا نبي باقدر گناه توانه کله ناو جهنم د شوتين یا خوای ګوره رحمی او په دغه پاشر همو در دین ناو بحث بس امتان تیر هنده چاله بحث انده چاله بس امتی علیه هموی بو بحشتا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همو جو بحثه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لفرما يشتردك إمامي أحمد تلمذي ابن ماذا رواياتي ذاك العنقريدة رضي الله عنه لصحيح الجامعة السغرز ماركايد وزارو فين ستو بستو ششا دفرمي أهل الجنة عشرون ومئة صف دفرمي خلج بهاش دبنا تسان بول مئة وعشرون يعني دبن بسطو بيست هزار فل بيستو سطو بيست هزار صفرادوستي أهلي بحش دنا بزاين أمتي بغنبري عليه الصلاة والسلام لنا أو سطو بيست هزار صفت سندة دفرمي ثمانون منها من هذه الأمتي دفرمي لو سطو بيست هزار ري هشتا هزار لأمتي منها سل ترى كوات أمتي أيما دو هنده همه امته كانی ترین لناو بهش دافواب قسمت مومکاتن ملی خوش ایستان امتی پیغمبری علیه صلاة و سلام باشترین امته کواتا پیغمبره کش باشترین پیغمبره گورترین پیغمبره سرداری همو پیغمبرانه صلاة و سلامی خواه گوره اللہ سر بی کواتا اصحابی پیغمبر علیه صلاة و سلام او جيلك كم دار باوري ام بيغمبر هنا عليه الصلاه والسلام باشرين امتي بيغمبريش عليه الصلاه والسلام لنا او امتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام كماشرين امه كوات الصحابه كان كيكام جيلبون عليه الصلاه والسلام باشرين لنا او امته عليه الصلاه والسلام باشر فيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دفرمي باشترين كس او صديك لقن ملا جيابا لباش اوان صديدهم لباش اوان صدوا قرني سيهم كوات باشترين قرنوا صدد شئا أو صحابة بريزانا لخزمرت فيغمبر عليه الصلاة والسلام جاني انبريو بردو او عاريل لخدمه عليه الصلاه والسلام فورد ذكرون تمام شكه ابن مسعود رضي خوي قوري لسربي صحابي بارزي النبي عليه الصلاه والسلام لو فرمايشتي كامام احمد روايتي ده قال مثلا دكي لجير جماره محدث الشيخ أحمد شاكر رحمة إخوائي لسربي دفرمي إسناده صحيح دفرمي إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب دفرمي إخوائي قولتا ما شايد دلي هموبا دكاني خويكا بني دلي محمد صلى الله عليه وسلم لهمود لكان فاكترو خاوين ترى فالصفاه لنفسه خو بوخي هلي بشرد وابتعه برسالته فيامو رساله خشدايه بووي بيغاتا بكنشي كردي پیغمبر پیغمبري اخر زمان عليه الصلاه والسلام كواتلنا وهمو خلچيدا دلي پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام لهمو باكترو با ساكترو گورتر دفرمي ثم إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب محمد خير القلوب سبحان الله دفرمي باشان خواي قولا تماشايد ضلي بندكان خواي كل عالم بها موشته خواي بين دل كان قلبكي صحاب فيغمبري عليه السلاات والسلام لپ دللي پغبر عليه السلاات والسلام لاهم دللو كلب چې در پاتر ورت بلي بجارد اوان کرد وزري پغمبر عليه السلات والسلام. اواني کرد بررگري کار د دينكي عليه السلاات والسلام. شروا غذاو جها كل فناو دين كيف عليه الصلاات والسلام. أصحابي فيغنبر عليه الصلاة والسلام هيتشكو قماني تيدانيها قرآن وحديث تأييد عندك باشتريني أمة بويناء لباش فيغنبر عليه الصلاة والسلام هروها ابن مسعور رحمتي رز... رز... رزاق وايق وليل سربيتا دفرميتا إن الله تعالى اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له خواگر صحابی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هل بشارت بو پیغمبر علیه الصلاه والسلام سبحان الله اگر خواک هر که چیز هل بشاردی بی دبی تخلقان یکبن دبی صدلی چپاچ نبی دبی ایمان و باور چان هبیتن دبی اوانه والسلام دفرم ولا اعلم نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم بورك له في أصحابه كما بوريك لنبينا صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضائي خواه اللي بيدا فرمي نمزاني وبيغمبرك لبيغمبركاني خواه صلاة وسلامي خواه لسر حميان بيتن خواه بركته في روزي خواه يشبت دلي صحابكانيان اوانا ايمان باريان خواه يناينا هروكو اويك خواه بركته هاشتن دلي أصحابي بغمبره عليه الصلاة وسلام رزق الله رحمتي اخويا جوري لسرهميان بيتم اوندا پیغمبريان عليه الصلاه والسلام خوج مستوا لبروي اخويا جوري كحلي بجاردونا بو اوي خدمتي پیغمبر بو كان عليه الصلاه والسلام فيامتي پیغمبر في عليه الصلاه والسلام بخلشي رابقي امامي البخاري رحمتي اخويا جوري لسربي لكتاب الشروط لجيرز ما فرمايشتك ماللونا نقل دكاتن لعرواء بن مسعود الثقافي ديارة اما دوه ايمان هنا بوبا مسلمان صحابيه البيغمبر عليه الصلاة والسلام بلان بيجر ايمان بيني باور بيني تن كافره نو انني قريش يكام بلا صلح حدايبيا ناردين بو خزمات البيغمبر عليه الصلاة والسلام قريش مفاوزات يعنكر لقر البيغمبر عليه الصلاة والسلام دانوستان يعنكر مردیان نوې مرې قريش أما بو کله تک څو خدمت پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبري بني عليه الصلاة والسلام له خدمت اغه صحابه بريزه 1400 صحابي له خدمت دا بو رضا او رحمتي خوای گوريان لسربي اما نه پیاند کوټر اهل بيعت رضوان لجير دا ركبيعت ياندا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو قرباني لدين خاتيك اروګه را ولایک او مکی خوي قريشکان غوتې ورم بوتم باز بکم چې پیاو یکم دی محمد صلى الله علی محمد سفیاو ابو چې انسان یې ابو لقلعم خو مې کوابا وریا پهینا ابو فرموي قسم بخوا من څومره نو امریکا قريش بوي ما بولای ملککان چې ملایک روم چې ملایک قیصری فارسکان چې ملایک نزا شي له یمن شو ملا هميان غرامة بلا هم قسمنا ديتيا اوان ده برز بنا ناو محمد صلى الله عليه وسلم ده قسم بخوا اگر تفي فريب دابايا ببرنادك دس يام لبرتفاك دادنا دمو شاو بستخوان بانداده اما اصحابي فيغمر عليه الصلاه والسلام اما كافرك وصف ياندك دفرمي قسم بخوا اگر دز نجي بشوشتا با بر نده كد بر ما وكي خلق ببركد لي انور د اصحابك را زيقوا يا الله سربي دفرمي قسم بخوا اگر كسيب كيردا با كس شكس نده كرت لهيبتي بيغنبري عليه الصلاه والسلام دفرمي قسم بخوا اگر پیغمبر محمد صلى الله على محمد رابو استعباء كذل حيبتي او جرعتي اوين نذكر سابب برنبكات التماشا يبقى اوان در ريزي لناو يا نهبو اما اصحابي پغمبر عليه الصلاة والسلام اما اوانانا كخواي قوله هل يبجار دينا بو خزمتي او دينا ذاتو تماشا صحابي پغمبر كاين تربكا سلامي خواي قوله السربي كلاواني الاقيامت لباش امتي بخمبر عليه الصلاة والسلام امتا كوي لها موان زياتر بن اواني باوريان بويه ناوالواني لها موز زياتر بن موسى خواد فرمي واختار موسى قومه سبعين رجلا خواهي قورا فرماني بموسى كربو اوي بي لداميني چوي تور خواهي قورا توراتي بي بداكسي لقلبكا زا موسى سلامي خواهي قوري لسربي حفتا كسي هل بجار لنا قومكي خواهي اوي باوريان قيه نابو حفتا كس آخر دلزو بل ایمان بو لحن موان بحیستر بو ایمان حفتاکسی هالبجار بلانسی ام حفتاکس ام احالبجار دبون کاته كوا دوان لموساكر گوتین ارن الله جهره گوتین باورد پیناین هتاکواما نه ندهی باقوامان نیبینی او اندش شکو گمانیان ابو ام احالبجار دبونی بني اسرائیل ام احالبجار بني اسرائیل او نه باوریم به مشاهینا سلام خوای گورل تربی امتی پی غبر علی صلات و سلام وافن امام علی رضی الله عنه پی غبر مسلمان شهادت منی حق بینی فرموی پی غمبر لا مالو بزالم دلن ببن بم مسلمان یانا توژ روی گراوا پی غمبر علی سلام فرموی بو گرایتوا فرمي أي فيغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام دست بينا بيعتد دمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكاتي أخوة أخوة من الدرس كد أخوة فرسي نكر شون أمني يا سابس فرسي بدايك وباوكم لا إيمان دزامتو حكم تماشاي أصحاب موسى بكم تماشاي أصحاب فيغنبري عليه الصلاة والسلام كاتيكواء تونا نا مصر داخلي ببن لقدس كاتشون شربكن قومكاي موساتيان بود اذهب انت وربك فقاتلها انها هنا قاعد وتا والله يا من ناير بن شرلق او قوم بكين او اند زورا هيزان او اند زورا موسا لو قد برو شرب مكلك خو خود بزانم سيدك امال راد دان شاتا تو ديوا اگر سركوتيلك قلتنا كاشي ريشكوت اويت برام اصحابي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اهم لي كم شر قزاي مسلمانا لبدر كاتك اكسان كر فرميان اذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون قلت يا النبي قم عليه الصلاه والسلام فرموا امرك بابه الشرب كان املك القلعه والشردكه لقال توينه لخدمت توينه المقداد رضاي خو غوري لسر بي فرموي حسن بك وا لو بحر لو دريعه لو ربار بدي امل دوات ما بقيته؟ مع أصحاب أمتان تر تغيبان برقبان تر مع أصحابي تغيبان عليه الصلاة والسلام بلذانا تنقى وربنا للايخواي قورة صحابي برأي ذرزا يخواي قورة يالن السربين تغيبان عليه الصلاة والسلام لو فرمى إشتكا إيماني المسلم روايتي دكاتا لجهز المعرى دو هزارو دفرمي عليه الصلاة والسلام صحابيه بالرئيس نبي أعيذي كري عمرى رزاي خواهي غوريه السربي ذالي روجة كان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصحيب وبلال في نفر ذالي روجة كان أبو السفيان لا أمس كساه بلال، صحيب، وهروها سلمان رزاي خواهي غوريه السربي مسلمان أكامب أهل الصفب أما هجارو كم درامته مستضعف بلو كاتباوري أما بيغنبره نابو عليه الصلاة والسلام رجق أبو السفيان شوكين أوانا أواناش لبرخوك ساكر قوتيان والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها قوتيان مقصدي أن أقول قوتيان أبو السفيان دابا بك جرابا هيكك لم لي بدابا ني هشابايا بس اويا كل ما بيني خويا زعيم امام ابو بكر رزاي خويله بجيل ابو وانا اقصدكن فينا خشبه لبروي ابو وهروها شريف وقوري قريش كان يبو ابو بكر رزاي خويله يفرموا هذا للشيخ كوري وسيدهم وتي ان قلتوا انا اقصدكن برانبر كابرا رایس خوره شکانه سروش تیان لحمیان شریف تر گورتره زه اوانشون لو پیغمبري انجاره صلی الله علیه وسلم سلام پیغمبر علیه الصلاه و سلام پیلا خوشبو سبحان الله بزانه خو څه که شي غلط نه بو وه بلهم چون چې اب ابک رضای خو بی اوش غلط نه بو کان کسي اوش مبس او ابو باسي نه كن غيب نه بل ام بزنه تي فرمو پیغمبر علیه الصلاه والسلام تربو لامام ابو بکر رضا اخوای گور ایل تروی فرمو یا ابا بکر لعلك اغضبتهم وتیا ابا بکر پیدسی اوانه ناقوش بیتن فرمول لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمو یا ابا بکر اگر اوانه تورا کرد او اي صحابه تربك خويا جوره تربك اتم بارتيني امهله باربيغمبر عليه الصلاه والسلام صحابنا رزاي خويا جوره على التلمي او اي عقيده وبيروا ورى او نبي في ريبه الاسلامونيا او اي كتب عليه الصلاه والسلام اوه بي عدبي و ناماكولي بنا بي أصحابي في اغنبر عليه الصلاة والسلام بالا ايمان و وتوحيد الخوية يا ابا بكر اقل اوانت تورة كربي او اخوات تورة كردوا <تصفيق> جاء امامي ابو بكر رضاك خواهي لي بيتشوران قلت تورم كردينا داوى كردن لي بردن فرميان راځای خو ای غواړل بفرميان <تصفيق> نا ولا يمته رن کړی ته برا یا مخه غواړل لید خوښ بیت. حدیث هي ابن حذر عسقلاني رحمته خو ای ابن حذر دا اسناده حسن دا فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرمايشتي کوا وإلى بنو الأسقع رزاي خويلد بجريته وفرميه لا تزالون بخير ما دام فيكم من ران وصاحب وصاحبني جلي رابجرندا فرمي اي امه خير خوشي ددبن حتى اوكسانته لالو بك من يندي وصحابي من بوينات باشان والله لا تزالون بخير شویند خواه پیغمبر علیه السلام اوزاره ده فرمی خسن بخواه ایوال خیرو خوشی داده بن مادام فیکم مرآ مرآنی و صاحبه من صاحبه نی فرموی خسن بخواه ایوال خوشی داده بن حتی ایچه اکتا لناو بیتن کوا بي. صحابه منی بیت بی حتی ایچه اکتا لناو بی حوالات و برادراتی صحابه منی کرد بیتن صحابه نور بون روناچی امسرا روناچي اسلام لبردس في الصحابانه رزق الله بي بامانه ببي خيانه تبليغ يا كردو بامان رجال رزق خوي گوري لسرهاميان بيتن بتايبتي صحابي بريس معاويه كري ابو سفيره زي خوي گوري لسربيه خلتك سيله گدا كانه معقولي برامبر دكاتن بشويه ش ناشریننا ادب برنامج صحابه رزاي خوي گوراي ان سربي باسي دکن ام صحابه بريزا رزاي خوي گوراي لسربي تن بزانه سون باسي دکن ابو الدرداء رزاي خوي لب صحابه پیغمبر عليه الصلاه والسلام بزانه شهادت چله ابو معاويه ددا شهادت يك لب ابو معاويه دفرمي ما رأيتُ أشبه صلاةٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا يعني معاوية دفرمي كسم نديتي النواجي بالنواجي بيغمبر بسي عليه الصلاة والسلام لو معاوية جاتر أما دليل إيمانه دليل أولي صحاباتي برزبو قوري بلو بحاية برزبو دلان نواجي بنواجي بيغمبر لدسو عليه الصلاة والسلام علي كري أبي طالب رزاي خواهي قوري لسيربي دفرمي لا تكرهوا امانه النجير رافيزه باجات ساجيل رابغرن او رافيزه بن الشعي اساكا كواباسي معاويه كم بخرافي خلقانيه تريش لسمى ذهبي اوان بورازي كردني اوان باذب ما ماقولي برانبر ام صحابه باريزه كم باجيل رابغرن ام اقصى امام علي رضي الله خير دوره دفرمي لا تكرهوا امراه معاوية فإنكم لو فقدتموه لرا لا رأيتم الرؤوسة تند عن كواهلها. دا فرمي دا فرمي نك الرازي نبن ببي شواياتي معاوية. دا فرمي قسم بخواه اگر معاوية لناو تان بزربي بيتن سران د بي چون لا بيتو وقلق يكتري داكو جيتن. اما قصي امامي عليا كإصار رافيزة اوها قوريان كردوه والرزي خواهي قوري دا ناوة لهمان كادا ريبازو من حزكي ريباز اويا بزر كردوه بلا خوشوستان ام با ادبیه برانبر ام صحابانه دکرتن کون اما ایسان نیا اما پیشتری شرحب و رافزاء لتعریق دا لمیجود دا بخین نوا چی برانبر اصحابی پیغمبر دارین علیه السلاة والسلام اما دور و دراجه باز کردنی دور و دراجی دویتن بلا ام ام پیشتر خوما نوا پرورده بکین احقیده أه اهل سنوزه ماعوایا اصحاب باشترین امتن زیلن لباش فيغنبري عليه الصلاة والسلام أصحابي فيغنبري عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم لهموا أمة قولة لا شك في ذلك أو يشكوا قماني شيئا بيت الله إيماني قوي بترشد اقوى اي بارو ديار ده بارينوه ضلين يا ربي خدايا لو خاترين او دوانا كانوا استفتتا بيروزا كانت بعفو خود عفو ما مكي برحم خود رحم ما مبابكي دين ايمان من بكي لمصيبتي دين دين اي دين ما مكي يا ارحمة الرحيم اللهم ردو كان ما خوش بي شفا ما بنيري زين دوخرم اصلاح بك جيراه اسيري مسلمانا ازاد بك يا ارحم الرحيم قالوا يعفي قد مشكونه توامن دابيني لروج عليه الصلاه والسلام لروج قيامه برشفاعتي اصحاب بيتا كان منبي يا ارحم الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحي ولاتي ولاتي دمشور اودام كي أو مسلماله هنا خداي غور تسري انبي يا, يا ارحم الرحيم لمن قوسبي عفوا بك خدايا عقيدتي درست الركو بي بجيري وموافقي شريعة فيغنبر عليه الصلاة والسلام لنهو ظلمان دابر ريني لروجق يامد ببشمان لكي لديذني خذ لديذني فيغنبر كد عليه الصلاة والسلام لديذني أصحابي كرام صالحين وشهداء وصدقين رضا ورحمتي إخوائي قوريا للسربي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألق السمع وهو شهيد الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصام ولا ثقة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورشوله اللهم صلي على محمد وعلى آل المحمد كما صليت على إبراهين وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهين وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اما بعد فأوصيكم عباد الله نفسي الخاطئة المدممة العاصية الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولزوم عوامره وكثرة مقافته ف التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى فيه وفيكم في الخلق اجمعين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مسلم ملاني خوشويست جمعي راه بردو باسي في رقم انكرت يعني بيغمبر عليه الصلاه والسلام باسي فرمايشت كما كد فرمي امتي من دبي با حفتاو سيف فرقا كملو گرو جماعه فرمي تنهايت اتش اتش اندسم بو بحج اولي تربو نو اخر دسن خوف ما بارز باسی او كير... مان کړ ک پیغمبر علیه والسلام د فرمی امتی یعنی امته من د بیت حفطه او سی فرقه لبر ولا فرموده ک باسی ځول کدا ک دبن بحفتا او یک فرقه باسی دیانو نصاراج د کدا دبن بحفتا او دو فرقه پاشم باسی امتی خو دک کواته او انی دبن بحفتا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا اصل ده تفشیر کشمیر کرشر حکیم غوتمن زناين رحمتي اخوياي گوريان لسربي فرمون يا اوتا لا اصل دا امانا مسلمانا يعني بنا اسلامانا نو مسلمانان دايكو باو چا مسلمان بو بلا مخو الري بعضي چي بديني هل بشردوا بنگشي بودكن وكو المانيت بس فاكرت يعني جوتا قلت ما خويا مسلمانا دعواكه شان هبو اسلامتي وكو محزاباني استاذ ديني اسلامی بلعم دوای خوانه خو اسه خو همو لا اكمان پاريزه گمراه در سر لچو دبن رګاب زر دک یت شه تلفون پسیاری کړدله امازون د بیت یت شه اسلام حول بده فن د وی لګر او فرقانه بي لو لام ده دلين بل مذهب او هر شو هر د بها ته روقيامتش رافيزه او شيعه تبون مسلمان ولا اصلا گمراه نو ربازي هم ذکرک معتزيلة تشيبون مسلمان بون قم رابون ريبازيان بزركل هر عقل بكار ديني استاخل كاني كيا عقل بكار ديني اگر شتي عقلي قبولي لك وحي وصروشي جباسي بكاتن او هردل دبي بعقلي خوم بعقلي خوم بعقلي بوغاني قوي اما انه هم فرقي مسلمان بون اصل دا خواري تشيبون لعصل دا مسلمان بون دو ايه قم رابون زا كان يترهموه بيدا حتى الى زمان دعایش الى زمان ایمان بهای اما مسلمان بولا اصل دعای گمرا بوینا قادیانی مسلمان بونه دعای گمرا بونا کاکایی یزیدی اما نه همو اصل دعا مسلمان بونا دعای رباز اما بذکر دعای سرلیش واب درچونه گمرا بونا داخلی انفرقان بونا كواتت زی عذاب نیا فرقه بناو اسلامی جیز بکا روجه لجو رجان وکو خوی یا وکو تاک يمرق من الإسلامي لإسلام دار بسيطن قم رابع بيخوا بمان باريزي اما شطية اعتيادية وتاريخ وماجي إسلامي واهات واه كوات اللوانية خلجة بسلمان قم رابع الرقاب بزر بكا قم رابع بمان باريزي بسياري كرد هرب التلفون لسل من باسي اوم كرد قطر ديارة توحيد أساسي همشتكا بل هم هر توحید یجنيه د بشترجب مت ماما صدلیل چې واده لې دی هر امر وک اگر یته به دلیل قسنکاله قبول نکره اما جراسته هر یته چې کړ د بیان دلیل قرآن بیني یا له سنت پیغمبر علی صلاتو والسلام یا له قولی سلف صالح رحمت اخوای ګورانه سربي امش ست صالبه اسماک بل دلیل میا في عليه الصلاة والسلام معازي كره جبره زي خواهي قواري للسربيه نار ذي بو يمن. تي بي فرمو ام حديثة مشورة بي فرمو فليكن اولا ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي رواية ان يوحد الله فرمو هذا يمن قومة ليه ديان النصاران دعوان ليه ذا مسلمان فرمي فليكن اول ما تدعوهم اليه كم شك دواء لديك سيها بل لا اله الا الله محمد ورسول الله باوريام بيه بعملي فيمكن بي يعني اخواتك وتنادي ابنهم بس اول ما التوحيد كنتي في هذا ناه اي, نا. أي صلى الله عليه وسلم دعاتي فرمو فرموي اگر او انكرت بيام بل اخاي جو را شو روز بيت فرزنيجي لسردالاو دبي ايش بي فرموي اگر او شاكرت بل خوای ګورله سري فرض کردونه زکاتي مال بدن اگر هاتوبوي کوا شرع دایناوا بقات او نصابه کواته لپاس توحید شو من باسه امكن اي ما هه خلق فرورد هم کل لا اله الله محمد رسول الله موحد بیتن لاسماء وصفان لا اولهيات لا حاکميات لا ربوبيات اي پاشان سي پبلين ما بيشتي پبلين بوتي فرورد دکين بوتی آماده داکین، ای نابی کل مدرسه درچو شهاده ورگرد، ایشه چی پی بسپرین؟ اما دلیل ما؟ دلیل چی گورشا، دلیل چی گورشا قصی پیغمبر علیه السلاة والسلام، توحاد حتی ما وحر باشی او بکا، اما اسمه ای دوائی، ای دوائی، بوتی آماده داکین، ای پی نلیل عمل معروف لیه لمکر، ای دعایی پینلن امه جیهاده ای دعایی پینلن اوه خلافوه ده گرته ها ای دعایی دو پینلن دولت چون داده مزنه ای دعایی پینلن حکومت اسلامی چون دوه ای دعایی دو پینلن شرعت چون تحقیم دکره باسی چی باپ کهیم هر اصماء اصفه حتا کهی که پرورده بو شتي تريده ته کنهږي چې روزو که روزوږي حد زکات او پیدابرو بلم جهاد او امر معروف نه له منکرش امه واجبې کوو کو نه زير روزو هیڅ کم تر نیاله نه لاندې زهره هندې کده په پزوانش د کويته هرو هخوشستان دړه معتزلیان نه زیکترین فرقه یا رافزه من فرقنا فرقه عقل بكار هنا مو مشتك بله خويا غور عقلي بما دعوا وي بكري بينه اواني الساكن دنيان تشديد الدين يعني انه ياكد لنا يا اصلاح تاع السازي يا تغيير يعني غوران للدين اگر ما بستيان اگر ما بستيان اوبي وسائل نياب بيني نوا او ام دي نيفك اگر ما بسیان او بیتن زیعتر بسینا نوزا ماورو خلک دعوه بانگوازی پیش بیخین اگر ما بس عن اوابه او دينه بزوانترين شوابه خلطيرا بگه يعنين اگر ما بس عن اوابه خلق بگر يعنينوه تحكيم شريعت اخوان فيغنبر بكر عليه الصلاة والسلام اما بسر سر قبوله بلا مگر ما بس عن اوابه سلنوه دارشنوه تفسيره وآياته احاديثه شرعه احكامه سلنوه قراني بسر دابانين لگه بسرحات وزروفه ام گروبه او لانه او شخص او سرکده او اميره بقون ج بجي اسلاما اسلام بوش قبول لا بيت اول الزماني پیغمبر عليه الصلاه والسلام حرام بو استاج حرام اول الزماني پیغمبر عليه الصلاه والسلام باطل بو استاج باطل اول الزماني پیغمبر عليه الصلاه والسلام كفر بو استاج كفر ما كيدسي بو بيبري بيغورين لغر مصلحات موافقه حرام قولي السلف الصالح ررسال رزا اخوي على السربي قسي فلان وفي سكالبهم ما يقولون أنه لا يوجد موانا لا يوجد أم الترشي أو بطرده أو بلاء مصيبة تبوا واضح يقولون أنه يوجد رحمة الله وقال رئيس يقولون أنه يوجد حزبي وموانا يوجد مدخلي لكردستان آخر إبداعاتي كباسي كرديا لموبايل بشاري لذكره بادبي برامبر بأدبي عليه الصلاة والسلام بأدبي لقد قلت برامبر بشوائي من ربعاتي عليه الصلاة والسلام هذا هو آخر إبداعاتي لكن لا تذكره؟ لو اللهم تقوم بأمكسي خوتي جيلي رابقر الموبايل هيا تقوم بأمكسي عليه الصلاة والسلام نويرا بانقوازكي أشكرا بكا نويرا لكردي عين ترسنوك بوع هذا هو مقامي بأمكسي عليه الصلاة والسلام حواې ګوره فرمانی پکره خلک هیڅ حب ولا له همې په کټ شراګان دی پیغمبر علیه السلام خیانت له ځنک دوا پیغمبر علیه السلام اذ او چونتیس بوله حقي فيه حب وبا سين كاتب فيه حب وبا سين كاتب همو قريش خربونه همو قياده کان همو څوک ده کان یان او ای کل شی له د بوای پره له د بو او د بو همو کوبونه ټول الله وکه په اواز لوغه نه ما بینی چې څه دی وبو د کئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموي ما مقسم بقوا اگر روز نه لراس م ده برین اگر ما نه لای چپم ده برین همو دنیا په واښ لو دینه لو برنامه نه ایمه چی حبوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ازاتر چی حبو ازاتر روزک صحابره زای خوای گورین سربی لناو خوای اکسان ده کډ بس غیري یعنی ازاته پیایي که مو سه خو په بنهاتک بکره بوتیا ناګریات چې بسو معنا وکابره چې بیگانه لګه خزانه کې خوتبی جودوبې 30 دقه صاد رضای خو نبی تن شینه کی دره نه آوه فرموي قسم به خو ابو شیره مریضه دم کابره ملي د پرې يعني اوندا ازا لو پیغمبري راوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموي والله لا انا اغير من سعد والله واقهر مني فروي قسمك وعم الزور وغيرت من سعدي خالا منش مقيله ترى اما بهتان يديك نزان ونفام اي اما سن شو عينيه بناوي دمت خالي توارش قاري خنتي ده كان عليه الصلاه والسلام خالا خاصا ما يراوا بان جوازك اشكر بكتم لا هر خوش دعاء دعاء امدت لو هر حق ما بيه دالير يعني في انصال صلیم نو ارابز نابی دعاء بالله دعتوه نو نا ترسي با امیر ناحية ابره امیر المؤمنين لو دا ترسي تو ناصح الامین با طاغوتا لو دا ترسي لس دا ترسي بنام عليه الصلاة والسلام تبليغ رساله كده اخی درز ازاعتو غيرتو شهبوه هن شهبوه لخوائقورا ګوره راقان دوه بعد ايمان اخوة بتنسي امي امكسانا دك امي ادبانا برامبر برامبر دك عليه الصلاة والسلام و ترج برامبر صحابي بريزي دكا بتاعبتي معاوية وانك دادات وقوايا حكمي خيالاتي كردوا صحابي برامبر عليه الصلاة والسلام رضاكواي قائل لبني تازا اوها مجتمو اوها ممزدر سرساوما هنا باسمان كد او برامبر يانكسبكي لو متاعك الدنيا كم لوه فران په رافيزه بي رافيزه په رافيزه شيعه قسمك و انا امام خطيب لهولر صاحبت شيعه او رافيزه وعلى ايره منال شي برديه لكم لهولر علم کده خينتن و پاره چكني دنيا دين کي خو سلطان دو راندي 3000 متر دوځه لهولر زوي درايا برك راي شيعه او خاني او حسينيه او معصات او دزګا اما دا صلاة اما دا كاتن داوه خواه قوارا شري بيقيتن. دلو مظلوم شم. شعاء شروا خلق الله لباش يهودي. لهمو خلق خواه قوارا بيستر لسال او زوية الشعاء الرافزنة لباش زولكا كاتن. لوان بيستر نية. باس داچ ايمان داران دا كان اعيشه رزاي خواه قوارين اصر بي. با كرا باسي أبو بكر عمر دك الوزير كان يتغنبري صلى الله عليه و تعالى رضعي خواهي قولي أنا سري بقرابة لوان بيسترنيا لوان بوغن ترنيا لوان بيدين ترنيا رافي زكاة فرن مطمقا أما باسيان دكان أنا رجل متى يلددن خزمتي عندكان شنوب يلددن ريال لوحاسان دكان ريخوت لابو دكان ديارة لوان بيسترن لوان قندلترن لوان بيدين ترن دل خزمتي أولناكان مالو من دارو كشي كان كردن اقادر بكنو نکل زماني ام بخراب برامر پیغمبر بشوني عليه الصلاه والسلام امجمد خري بناوی اسلام دیکن نزانو نفهمو ترګشتو بو پره و متاع کمی دنیا پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه راوا ما انګوازي خو دور اشکر وکه ام وی ادبیت ما شاب وکه خو به داعید زانی خو به فرق ندی زاین و ته او هتا ایم زانکه خزناسته هغلاو اما افعاليشتي اما اقواليتي اما دينيتي اما العلوثيتي من داته اعقادار بيكن وصحابان خوش بي رضا اخواي قوري عن نصربي. لصحابان برا يسر نبو لباش پيغمبري عليه الصلاة والسلام من داركات الأوحاب الورضة بيكن خويا بكم بي كنا قرباني لصحابه پیغمبر رزق <صفيق> خوای گورا لنا سر بيتن اللهم اغفر للمؤمنين والولات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز والمشركين ودمر اليهود والطغاه والبغاه وسائر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اللهم اعدنا الى دينك وسنه نبيك ورسولك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم انصر المجاهدين في مشارق أرض ومغاربها على أدائك وأدائنا رب العالمين اللهم دمر أعدائك أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ارزقنا قبل الموت توبا وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا وجنة ونعيمة اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم بلغنا منازل الشهداء في سبيلك اللهم آمنا في أوطاننا واكفر لنا وارحمنا وانت خير راحمنا ووس الله مسل مبارج على محمد وعلى عليه واصقااب أجمعين أقييم الصنة